قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مخمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لو كان في يمشون مخمئنين So Hors!